أ ف ل ا ت ب ك ر و ن إ ل ي ه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إ ن ه يبدا الخلق ثم ي ع ي د ه ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات بالقسط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 وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والماء وما خلق الله في السماوات و ا ل أ ر ض لايات لقوم ي س ت ق و ن إ ن ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها, ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آ ي ا ت ن ا غافلون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 أ و قاعدا أ و قائما فلما كشفنا عنه, فلما كشفنا عنه ضره مر ك أ ن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك ذ ي ن للمسرفين ما كانوا يعملون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 قال الذين لا يرجون لقاء نات ي ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله قل ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من م تلقاء نفسي إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى الي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 من ربه فانتظروا ق ل إ ن م الغيب لله ف إ ن ي معكم من المنتظرين وإذا أبقنا الناس رحمة من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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرينا بهم, وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها, وفرحوا بها جاء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 وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن بالامس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون فالله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم للذين أ ح س ن و ا ا ل ق س ن ى و ز ي ا د ة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 م ن ا ل ل ه من ع ا ص ك أ ن م ا أ غ ش ي ت أجوههم قطعا من قطعا ا ل ل ي ل م ظ ل م الاسلاميه ئ ك أ ص ح ر ه ف ا خالدون جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم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 قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم يملك السمع والابصار أ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ف أ ن ا تصرفون كذلك حقت ك ل م ة ربك على الذين فتقوا أ ن ه م لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيدكم قل الله يبدا الخلق ثم ي ع ي د ه ف أ ن ا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق افمن ََ يهدي َْ الى َ الحق َِّْ أ َ ح ف ُ ق ان يتبع َََُّ أ َ م ن لا َ يهدي َ الا َّ ان يهدى ُْ فما ََ لكم َُْ كيف ََْ تحكمون ََُُْ وما ََ يتبع ََُّ أ َ ك ْ ث ر ُ ه ُ م ْ الا َّ ظنا َّ إِنَّ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افتراه كلفاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن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 「あ من من فانت تسمع الصم ولو كانوا لا يحقلون」「ومنهم من, من ينظر اليك」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 وفي ا ا ر يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نعدهم و او نتوفينك فالينا مرجعهم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 ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لا أ م ل ك لنفسي ضرا ولا نفعا إ ل ا ما شاء الله لكل أ م ة أ ج ل إ ذ ا جاء أجلهم فلا ساعة ولا يستقدمون. قل ارايتم ي س ت خ و ن س ع ة ولا س ق د و ن قل أ أ ر ي ت م إن أ ت ا ك م عذاب بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم إ ذ ا ما وقع ا م ن ت ا ل آ ن وقد كنتم بي تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إ ل ا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أ ح ق ن ه قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالكسر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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أ ر أ ي ت م ما أ ن ز ل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ا فاجعلتم منه م ح ر 「私は私の言葉を信じているのは私の言葉を信じているのは私の言葉を信じている。 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك وَلَا أَصْغَرَ مِنْ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 وإن هم ان خ ر و هو لتسكنوا الذي الليل جعل لكم في ه والنهار مبصرا إن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا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 واتل َُ و ا عليهم ََِْ نبا َ أ نوح إ ِ ذ ْ قال ََ لقومي ََِِْ ا قوم َْ ان كان َ كبر َُ عليكم ََُْْ مقامي ََ وتذكيري ََ ب ِ آ ي َ ا ت ِ الله َِّ فعلى َََ الله َِّ توكلت ََّْ فعلى الله توكلت ف أ د م ع و ا أ م ر ك م وشركاءكم ثم لا يكن أ م ر ك م عليكم غ م ة ثم اخذوا إ ل ي ولا تنظروا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 وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فانظر كيف كان عاتبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم فجاء فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إ ل ى فرعون وملئه ب آ ي ا ت ن ا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 أنا وتكون لكما ل ك ب ر ي الكبرياء ء في ا أ ر ض و ت و ن لكم ل ك ا في ا ل أ ر ض وما نحن لكما بمؤمنين ف ق ا ل فرعون ا ت و ن ي بكل ساحر عليم فلما جاء ا ل س ح ر ة قال لهم موسى أ ل ق و ا ما أ ن ت م ملقون فلما أ ل ق و ا قال موسى ما جئتم به السحر إ ن الله سيبطله إ ن الله لا ي س ل ح عمل المفسدين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 فرعون وملئهم أ ن يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا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 وقال موسى ربنا إ ن ك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أ م و ا ل ه م واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد أ ج ي ب ت دعوتكما ف ا س ت ق ي م ا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 ف ن ا انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين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 فلولا كانت قريه آ م ن ت فنفعها إ ي م ا ن ه ا إ ل الا قوم يونس إ قوم يونس لما آ م ن و ا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم إ ل ى حين ولو شاء ربك ل آ م ن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله